قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب 119. ويجعل له عواجا 110. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 111. ماكثين فيه أبدا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 صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرطيم كانوا, كانوا من اياتنا عجبا إذ أرسل فتية إلى الكهف فقالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وَهَيَّأَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ لَنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحصَى لما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 121-وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين 122-وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال 123-وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لَِ الطَّلَتَ لَيهِم لََّتَ مِنْهُم فِرَار لََّتَ مِنْهُمْ فِرَارَ وَلَمُ لِئتَ مِنهُم رَعَبَ وَكَذَلِكَ بَعثْنَامُم لتَسَ أَلُ بَيْنَهُم قالَالَ قائِل منهم كَمْ لَ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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبَ الَّذِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا خَالِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَاهِرٍ 111-ولا تستفت فيهم منهم أحدا 112-ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 113-إلا يشاء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 حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضي إنا لا نضيع أجر من أحسن عمالا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون وَيَلْبَشونَثابًا خُبرًَا مِنْ سُدُسون وَإْتَبَِفٍ مُتَّكين مُتكينَ فِيهَا على الأرَائك لمَ السَّابُ وَحَسُونَة مُتَفَاقُ وَالضّرِبَ لَهَُّ ثَلَ الرَّجُلَْنِ جَعلنَا لِحَدِهِمَ جَعلن لِحَدِهِ مَا جََّتَينِ مِنْ أَعنَابِ وَحَثَفْ وَحَفَفْنَاهُ مَا بِنَخْلُِ وَجَعَنَا بَينَهُ مَا ذَرَعَا كِْلتَ الْجََّتَنِ آتَتْْأُكُلَهَا وَلَمْ تَظلٍ مِنْهُ شَيْْئًا وَفَجررنَا خِلََا لَ مََهَا ر وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبَيْ فقال لصاحبه وهو يحاورهم انا اكثر منك مالا انا اكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قالا اظن انت بيده هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أَلْكَانَ فَرَطًا بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا, خيرا إنَّتِكَ وَيُررسلَ عَلَيهَا حُسبَََا وَيُررسلَ عَلَهَا حُسبًَا مَِ السَّمَاءِ فَتُصِح فَتُصِح صَعيدًا زَلَق أَوْ يُصِحَ مَا أُهَا غَورًا فَل تَسْتَطِي عَهُ واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انثق فيها على ما انثق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ مُؤْفِتٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كمن إن انزلنا انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبحها فأصبح شيما تذروه الرياح كان الله على كل شيء مقدرا المال والبنون زينه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 وَضِ الكِتابابُ فَتَرَ المُجرمِينَ مُشْفقينَ مَِّا فِيهِ وَيَقولُون وَقولُونَ يَ وَإلَتَنَ مَ لِهََا الكِتابِ لا يُغادِر لا يُغادِرُ صَغَةَ وَلَكَبَِة إلاا أَحصَهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَادًا وَإِذْ قُلْنَا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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عضدا ويوم يقول انا ندعو الذين نزعتم فدعوهم فَدَعَوْهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَن يَجِدُوهُ وَلَمْ يَجِدُوا, ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِن مَّنْ عَنِ النَّاسِ أَن يُؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الهدى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما مَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن وَسِيءَ آذَانُهُمْ وَقَرَّاءَ وَإِذ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا, وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عُجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدََّّا عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا سَمِعَ جَاءَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتيناه, آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّةَ فَسَأَلَ أَنْ أَتْبَعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ صاغرا ولا اعصي لك امرا قال فاني اتبعتني فلا تسالني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك من هذكرا ثم طلاقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا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 قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قَدْ بَلَغَ تَمَثَّلَ دُنِّي عُذْرًا ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا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 129. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وَكَانَتْ تَحْتَ مَكَانِزٍ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلِغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن ربك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 أْض وَآتَنا وَآتَنَهُ مِنْ كلُِّ شيءَي سَبَبَ فَأَتْبَع سَبَب حتىَ إذَا بَلَغَ مَغْربَ الشَّمس وَجدََهَا وَجدَدَهَا تَغرربُ فيِي عينٍ حَمئَاتِ وَجدَدَ دَْهَا وَجَاءَ مِنْ دُونِهِمْ قَوْمَانِ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَنْ تُعَذِّبْ وإما وإما فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها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 قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل, فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فأعينوني, فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدَمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ امْفُخُوا حتى إِذَا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ف جَلَمُ دَكَّ وَكَانَ وَدُ رَبِّ حََّّ وَتََكن بَعضَهُم يَمَئِذٍ يَمُوجُ فيِي بَعْض وَنُ فيِي خَاف الصّور وَنُفِ خَفِي الصّور فَجَمَنَهُم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يَتَّخِذُونَ عِبَادِي أَنْ يَأْتَخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جهنم 129-الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 120-الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس العليا خالدين فيها لا يبغون عنها حدا 121-قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا 122-قل إنما أنا بشر مثلكم يُحَا إِلَيَّ أَنَّ مَالَهُ قُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُهُ وَاحِدًا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله تابعوا كل جديد على صفحاتنا التاليه على صفحاتنا التاليه